مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر لا ريح لها وطعمها حل وقفة تكريم. وقفة تكريم أسماء الفائزات في مسابقة ربيع قلبي الخامسة الأولى من كل فرع الأولى في الفرع الخامس القرآن كاملا لينه محمد الحفار الأولى في الفرع الرابع خمسة عشر جزءة فاتن كمال محمد الأولى في الفرع الثالث عشرة أجزاء أسيل محمد الشمالي الأولى في الفرع الثاني خمسة أجزاء نوف يوسف عبيدان الأولى في الفرع الأول جزء واحد شهد يوسف عبيدان الفرع الخامس القرآن كاملا الثانية فاطمه إبراهيم العمر الثالثة الهنوف علي أرجاعي الرابعة صاف محمد اسماعيل الخامسة منال العبد العزيز الغفيص السادسة. فائزة جلال آدم السابعة مارياح صالح أمزيني الثامنة لطيفة عبد الكريم مقطيب 9 عائشه ابراهيم المنصره العاشره ريم عبد الله حعمر الفرع الرابع خمسة عشر جزء الثانية ابتهال صالح محميد الثالثة سمية علي أحجيلان الرابعة نور عمر اليماني الخامسة سارم هيوب غانم السادسة حص إبراهيم العمار السابعة هيلة سليمان طريمان الثامنة أميرها محمد حسان التاسعة روان الجيلي الإمام الفرع الثالث عشرة أجزاء الثانية هيفاء سليمان طريمان الثالثة سمية علي اليحيى الرابعه سميه محمد هودي الخامسه ايمان محمد ناجي السادسه الشيماء عبد الله محمد الثامنة رقيه سليمان كحوش 9 امتنان صالح السلطان العاشره براءه محمد بن الفرع الثاني خمسة عجزاء الثانية هبه جمعة رجب محمد الثالثة شهد عبد الرحمن الصلال الرابعه شيماء خالد حلمي الخامسة نهاء محمد علي السادسه شفاء صلاح عيون السابعة حياة يونس محمد قاسم الثامنة ديم أسامة محمد عرفان 9 ليلى عبد الرحمن جفوني العاشره شريفه علي احفيتي الفرع الأول جزء واحد الثانية جنة أحمد مصطفى الثالثة منّة الله أحمد إبراهيم الرابعة فاطمة احمد واصل. الخامسة دانيا عبد العزيز رقيبة السادسة رناد السيد شعبان السابعه غاده ياسر محمد الثامين سلما أحمد براهيم. التاسعه حنين احمد الجنيد رانيم سمير الرملاوي اتصكم ربي بحفظ كتابه طوبى لكم فضلا من المنان فالتحمدوه لفضله ولجوده وسلوا القبول وجنة الرضوان وسلوا القبول وجنة الرضوان